يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم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 من البيت الحرام يبتغون فضلا, يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم أنكم قوم الصلح أن عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن واتقوا الله حُرّْمَ التعَلَكُم الْ المَيتَةُ وََّمُ وَلَحمُ الْخِ زيرِ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَْمُن خَنِقَه وَْمُن خَقَةُ وَمَا أَكَلَ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 I Modented by Your Elham Iиз специated my religion, and I weaving myself to you from the Due of my faith, and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 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاضطهروا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 واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله انني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم وعزرتهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرا عنكم لا عنكم سيئاتكم ولا جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً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 ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصرنا أخذنا ميثاقهم اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير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 والله على كل شيء قدير وطالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذكروا نعمة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا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 فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإننا داخلون قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاذهب انت وربك فقاتلا فاذهب انت هنا قاعدون قال رب اني لا املك الا نفسي واخيي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين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 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني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 فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله ضرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل اننه من قتل نفسا من قتل بغير نفس او فساد في الارض فكأنما فكانما قتل الناس جميعا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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أي يقتلون أو يصلبوا أو يصلبوا أو تقتل قطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ين فمن الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا, فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحدة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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل, وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من وَهُدًا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ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 تبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولك اللي يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا ت تَبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ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 الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يقولون, يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ so you مَا succeed nonetheless cues those who trust them to convert to Allah our dominions benim dividends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 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يعتيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون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 من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم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 except that we believe in Allah and what has been given to us and what has been given before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 ولا يزيدنك كثيرا ممن ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه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 حد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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثُمَّ Allah اللَّهُ her ثُمَّ then swept them مِنْهُمْ the Surah بِمَا masati H 만ag. Allah was meaning of what he made. Instead,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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ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 ثُمَّ مِنْ ذَرَّ انَّ يُفْكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 تبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ مَرْيَمَ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون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 فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. فَإِنَّ تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّ مَعَ لَرَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحُمْ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اِنْتِقَامُ أُحِلَّ لَكُمْ صَيِّدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ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 ذَلِكَ is for you to مَا that Allah وَمَا فِي what وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ and Know that Allah is strong and that Allah is the Most Merciful It is not on the Messenger but the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 Oda sa aaha quming qoballikikumsum ma osbau biha ka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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا قَالُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 So they إن be sent to Allah, if you have been sent, we will not pay for شَهَادَةَ and if it is close He himself avez nur a sin, then the other can Daniel happen to his groups but not to and they will be sent to Allah, for our revelation is true So it is difficult for them to come with the shahadah on their face or to be afraid that they will respond On the اللَّهُ that Allah sends the Messenger, he says, What have you asked? They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 وَإِذْ I إِلَى told to the people that they believed in me and in my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 وارزقنا وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ إن تُوفِّرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ been sinning in their wastels everywhere. Namaths thatPI drink in theirfunction, and Jung's eventually remains to the theme. ihrer vocal majesty inБهして وهو على كل شيء قدير